ان الكؤد والروح والمالان شبابات في جوابات دي الدنيا أمل وربي وشباب وقملا يزيد برضا الأحباب دي الدنيا أمل وربي وشباب وقملا يزيد برضا الأحباب تبقانی دیفيد معانی مرفانك والعيش دی و تتحقیل حواليك لما لما انت لما انت تتحق للدنيا دي الدنيا أمل وربي وشباب وجمال يزيد برضا الأحباب دي الدنيا أمل وربي وشباب وجمال يزيد برضا الأحباب هني الفواد ويروح وين حبك هو جمال يجيد برغله حباب دي الدنيا امل وربيع والشباب حبك بيها قبل الليالي ما تطويها شوف الزور واصرح بيها قبل الليالي ما تطويها وعيش في جنة من الاحلام وغني واتحك للأيام وإيش في جنة من الأحلام وغني واتحك للأيام وغني واتحك للأيام دي الدنيا أمل وربي وشباب وجمال يزيد برضا لأحباب دي الدنيا أماله وربيه وشباب وجماله يزيد برضا الأحباب تل الفواه والروح والبلان شباب هو جمال يزيد برضا الاحباب دي الدنيا امال ربيع الشباب يزيد برضى